يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الولد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد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 فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود